أفدلوا السوم أفدلوا. أفدلوا الله أكبر الله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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله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 والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه فولو اعينهم ففيض من الدموع فولو اعينهم ففيض من الدمع حزنا ان لا يجدوا ما يوهب إِنَّمَا الصَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ مَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَضَبَطَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فهم لا يعلمون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 سَأَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا صَلَدتُمْ إِلَيْهِمْ لِسُغَرضًا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجْزَاءً بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ يَحْلِبُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الله أكبر الله هو الله أفضل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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْصَكُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتٍ عَلَى الرَّسُولِ أَلَا إِنَّ قُرْبَتَهُ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَآخَرونَ تَرَفُ بدُنوا بِمْ خَلَقُ عَمَلَ صَالِحَو وَآخََ سَي أَن عَشَ اللهَّأََْتُ بَلَم إَّ ما غَبُر رحيم الله أَطب الله أكبر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 مَا ظَلَّلَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَيُرِيدُ النُّضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِّينَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن الله سميع عليم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَغْفِرُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ السَّوَابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا بررا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون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 أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ۖ أَمَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَنَهَارَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تخطع قلوبهم والله عليم حكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ضالين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِينَ عَابِدُونَ الرَّحِيمُ حَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أوليا قربا من بعد ما, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أوليا قربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب وَمَا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداء إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا اله الا انت ايده يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين, الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزير قلوب فريق منهم ثم وَمَتَّبَعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الضَّلَالَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الزواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا فقوا الله وكونوا مع الصادقين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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخَنَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يطْؤُونَ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئَ يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ إِلَّا فَتِيبَ لَهُمْ بِمَا عَمِلُوا خَالِصًا إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يرون في قول نفقتهم صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون الله الله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 غِلاظَ النَّبِيِّنَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَنفِرُونَ كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ قَائِمَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍكُمْ مَنْ صَرَفَهُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عندتم عزيزٌ عليه ما عندتم حريصٌ عليكم بالمؤمين رؤوفٌ رحيم فإن تولوا فقل حسدي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمَنِ اللَّهُ الْإِسْبَقِرْهِ الْإِكْلَامُ مُرَى كتابٌ أحد الْإِكْلَامُ مُرَى تلك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 إن رَب إِ رََّكُم اللههُ الذي خَلََ السماواتِ وَالْأَََُّّ السَّمعَن الْ العْرشِهُ دَبِّرُ الأمُ إِ رََّكُم اللههُ الذي خَلََ السماواتِ والالأَرضَ إِ رَبَّكُم اللههُ الذي خَلََ السماواتِ وَالْأَرضَ سَِّة أيّ مِ ثمَُّ السَوعَن الْ العْشه دَبُّ الْ ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوا أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطة وَالنَّبِيّ نَكْثَرُ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَالنَّبِيّ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يبصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون الله أكبر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 وَإْرِ الْ النَّعُبُوبِ عَلَيْهِم وَلََّلين إِ الذيذينَ لَا يَرْْجُونَ لِقَا أَناَا وَرَبُ بِالحَياتُِّنْياَا وَبْمَ أَُّ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آيات ما ظافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يرشبون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم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 وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا, فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرحين مَا كانوا يعملون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 ثم جعلناكم خلائها في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قُلْ يكون لي أن أبدله مَن يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ مِنْ دُونِ الْمُسْلِمِينَ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَابُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِدُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ويعبدون من دون الله ما لا يضبهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شبعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون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 هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ, طيبة وَفَجَّرُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُم جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لان ان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 متاع الحياة الدنيا ذم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فخْتَلَ قَبيين نَ بثُ مِنْ فَخْتَ لَ بَبين بثُ الأرض مِ إَّا يَأْكُل الن سوُالأَ محتَّ إذَا أَخَدَف الأرض زُخفَ حَ إَا أَخَذَ فِي الأرُّ جُخْر فَهَا وَزَّيَّّنَة أَهْلُهَا أنهُ قادِونَ عَلَهَا أَتهاَا أَون أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتبكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين للذين أحسنوا وَلَا وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شريدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْرَفَتْ وَرَدَّنَّهَا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهَا حَقًّا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ خَلْقًا ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ خَلْقًا ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّهُ سُفْهُون قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي, إلى الحق قل الله يهدي للحق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 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنْ نَظَنُّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يدي وتصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ وَفِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلج هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ولكن قل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 وَأَشَاقُّ النَّجْمَ مَتَى مَا رَأَوْا عَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُبْلَمُونَ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من ذزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل آم الله أذن لكم أَم على الله تفسرون وما ظن الذين يفسرون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وماَا تك فيِي شَأن وَما تَتل مِه مِنْ قَبآانِ وَلا تَعملونَ مِن عملٍ إلَّ ك عَكُم شودًا إُِّ فيِي بونَ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 ةِِّقَوم يسمَعُون قَانُ التَّقَضَ اللهَّهُ وَلَدَا سُببحَانَ وَلَِّيُ لَمَا في السماوَاتِ وَماَا فِي الأرضْ إنِْ عِندَكُمْ مِ سُنْطان بذاذاَا تَقولُونَ على اللهَّهِ مَا لا تَعلمُون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب بِمَا بما كانوا يكفرون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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاء أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتنفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين الله, أكبر. الله أكبر.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 قال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قَالَ لَهُم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله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 فَأَمِنَ النَّاسَ إِلَى مُوسَى إِلَّا ذُنِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يُفْسِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ وإنه لَمِنَ الْمُجْرِمِينَ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 اللہ عمار <تصفيق>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 وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا قَوِّ مِثْلَهُمْ وَشُدَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَالَّذِينَ قُوبِلُوا بِالدَّعْوَةِ فَقُومُوا فَاسْتَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا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 وَلاقدَبَوأََّ بَنِي إِسْر إلَ مُبَوو صدقِ وَرزَقَلَهُ مِن الطيباتِ فَمَخْتَلَفُ حتى جَأَهُعم إِ رَبك يَقَضِي بَنَهُم يَومَ القامَةِ في مَا كانوا فيِيه يَاخْتَلِفُون.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 فَمَنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْنَ عَذَابَ الْأَلِيمِ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 قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وماتوا من الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قُلْ صَبْرًا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ الله أكبر. الله أكبر.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد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 وَإِن يَمْسَكِ اللَّهُ بِعَذَابٍ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرحيم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 السلام عليكم, عليكم <زرع> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله الله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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله رثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى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 سمع الله لنا الحميدة ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 لكم دينكم ولي دين الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حميده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 اللہ اکبر اللہ السلام عليكم ورحمه الله الله السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله السلام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 اللهم اهدنا في من هجيه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارك لنا فيما أعطيه وقنا واصرف عنا شر ما قضيه فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاجيه تبارك ربنا وتعاليه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 اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الزياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة يا ذا الجلال والإكرام يا اللهم يا علي مفقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي ذنانا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لاموات المسلمين اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ارفع درجاتهم في المهديين والالفقهم بخانح سلف المؤمنين اللهم اهد شب وشباب الإسلام وشباب الإسلام واهدي المسلمين واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأهدنا ويسر الهدى لنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فثنة فاقبضنا إليك غير مفسونين اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة صالحة مباركة وبارك لنا في اعمالنا ودنياتنا واموالنا واجعل اعمالنا كلها مباركة واجعلنا مباركين اينما كنا يا الجلال والكرام اللهم وسع ونوذ علينا قبورنا واجعلها روضة من ذياض الجنان ويمن كتابنا ويسر حسابنا وتبت على الصراط أقدامنا واجعلنا لحوض نبيك من الوالدين ولكأسه من الشاربين وعن النار مزحزحين وإلى جنالك من الداخلين واكتبنا مِن أهل الفرزوس الأعلى يا غني يا كريم يا رحيم اللهم أدخلنا, أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا ذا الجلال والإكرام وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار يا رحيم يا غفور يا رؤوف يا وجود اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ارفع عنهم بلاءك يا ذا الجلال والإكرام ويا قوي يا عزيز اجعل ديارهم ديار أمن وأمان وديار رخاء واطمئنان يا قوي يا ملك يا عزيز اللهم وحد كلمتهم على الحق والهدى والتقوى يا عظيم اللهم اصرف عنهم سرور الأعداء يا قوي يا عظيم يا صمد يا سيد اللهم وفق إمامنا لهذاك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع أولاك أمور المسلمين للعمل بكتابك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الله